وكان بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طغدتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معدني يا بني اركم عنا يا بني اركم الكافرين قال سأوي إلى جبني عصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا مراحم وحال بينهما الموج فكان من القرق وحال منهم يا ابن يركب معنا ولا تقوم مع الكافرين يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوين إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير